In the name of the Lord, يصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْشِرْ لَكُمْ هُومُ بَكُمْ وَمَنْ يُضْعِدْ لَهَا وَرَسُولَهُ فَهَا لِكَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا بعد الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى عم وكل في عبد وكل ضلال في النوم اما نحن فرنا الله جل وعلا فالخصنا بينا ومعلما تنفيت زوجه قديمة رضي الله عنها والتي كانت وزيرة صدق لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه تثفتهم بكلامها وقد يداها الله رب العالمين من فاذا سكتت الارض بأهله عليك فقد اتسعت لك السماء وعرف به من المسجد الاقصى الى ما فوق السماء السابعه الى مكان لم يصل اليه احد من البشر بما نعلم نؤمن بذلك ونعتقد انه قد كان لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقاومه بجسده وروحه صلوات الله وسلامه عليه فهذه عقيده المسلمين في الكوكر لقد وفيها كما ثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والمؤمن اذا جاءه الخبر عن الله وجاءه الحديث عن رسول الله يقول سمعنا وصدقنا هذا هو حال المؤمنين مع الامر يقولون سمعنا واوضحنا ومع الغضب يقولون سمعنا وصدقنا كما قال ابو بكر رضي الله عنه لما جاءه المشركون فقد صدق فهذا هو حال المؤمنين فإذا ثبت الغدر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فليس هناك الا الترضيع ولا يظلم المؤمن لحديث رسول الله أمسان ولا يقول كما يقول الله وسلامه عليه يقول قولة الصديق الأكبر رضي الله عنه إن كان طالق الرسول أي اذا ثبت ذلك عن رسول الله فليس إلا تردين من الآيات العظيمة في هذه الرحله المباركة أن الله سبحانه وتعالى أبانا عن قد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقد رفعه الله رب العالمين اليه وعرج به الى ما فوق السماء السابعه فمر على ايات عظيمه فرمى انبياء الله بعدما صلى به اماما في بيته احد. فعرض به الله جنة وعلى ايام طلب جانب. عرض به ايام جانب سمع فيه صريف اقلاق ملائية. الذين one of صلوات الله وسلامه عليه. إلى موسى عليه السلام قال له ما فرض ربك على أمتك. قال فرض عليه الصلاة. فقال له إني قد عمشت الناس وقبرتهم وإن أمتك لا تصيب هذه. اتجع لن ربك فاستانه التحديد. فلم يزد النبي صلوات الله وسلامه عليه. لطلقتك ماذا موسى عليه السلام وفلن ربي جل وعلا سبيل من عمل ومخيزيها للأجر. فهذا ياله منطقة عظيمة ومآلة لرسول الله. كلمه منه اليه بلا وصفة. واضح اليه ما اوحك من امر الصلاة. ومن هنا نعرف شكل هذه اعجازة العظيمة. ومنزل دعم رب العالمين الله تعالى. الصلاة فانستمين لو صلوا قام زيد الصلاه لن يخرجني من المسجد فانه نقول ان الصلاه والصلاه نصف هذه عقيده المسلمين الله جل وعلا فوق السماء المستوي على عرشه باقي من خلقه قال الله جل وعلا في سبعه مواضع من كتابه الرحمن على العرش استوى والعرش سقف المخلوقات والله جل وعلا استوى على عرشه كما يليق What الله جل وعلا في كل مكان فهذه عقيده موقع وانما الله جل وعلا في كل مكان بعلمه والحافظه فهو جل وعلا يستمر على عرشه فوق سماواته لا يقفع ففوق سماوات نعتقد ذلك ونقول به ولا يقال ان الله جل وعلا ليس في مكان فهذه عقيده ناظره ايضا الله والسلام عليكم. ومحل نسابة كثير من الأنجاة في كل أما اما نحن فبإرادتي انفسنا لهذا الامر بالتصرف في سفه لله جل وعلا فان النبي صلى الله عليه وسلم اظهر ان اليهود سيقتلون مع المسلمين مختلفا عنهم أن تكون عبدا لله مؤتماً بأم الله محكماً نفسك من في سبيل الله اذا سمح لك الامر يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله لن يناديك ببلد، ولن يناديك بقربية بحذفين ولكن نأتيك باسم جفاع وإنما سنأتيك باسم الهودين في واحد الحد يا مسلم للعبد الله إن وضاء يهودي فتعال فاكتره فهذا هو الإعداد